قال رسول الله كتاب الأيمان هذا الخير سميل عن ولكن لا تكون يمين شرعية إلا بما ذكر المصنف رحمه الله أن تكون بالله باسمه باسمه من أسمائها أو بصفة من خفاته ألا تصليل الذي سنذكره قينا رحمه الله أن اليمين التي تنعقد وتعتبر يمينها شرعية هي التي تكون باسم الله عز وجل او بشهده المصرفات والدليعه لان قوله عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليحلف وادى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض علي عمر وهو يرقص ويخلف بيديه فقال صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بادائكم كان حالفا فليحلف بالله او ليحلف وقال صلى الله عليه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرب في اول التمنين وخلل الصف قد كفر واشرك كفر ان شاء الله واشرك علوا نعم ارى ان الله واشرك بغير الله حرم ولا نيم ومن يمين لو كيده دي هل كساره تجب بهل كساره وهي اليمين الشرعيه التي تحن اليمين منعقده ان في يمين منعقد ويمين غير منعقد اليمين المعاقبة لابد توفر الشروط الشرعية فيها فقال رحمه الله واليمين الذي تزيب فيها الكثارة الى خلفة هي اليمين بالله هي اليمين بالله أن يقول والله فبالله فأقسم بالله لو قال أقسمت لم يقل الله عز وجل بالله هل قوله أقسمت يمين قالوا حلف ويمين فيدل على ذلك ما تبت الصحيح لدي أظهر في الرؤية ربا الله عنه وارضاه أنه لما أول الرؤية قال صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخذبني هل أصبت أو أخطأت قال أصبت وأخطأت قال أقسمت دين لي ما أصبت فيه وما أخطأت قال لا تقسم قولها الحسدس للم لا تقسم وقال أقسمت وقال لا تقسم هذا يدع للأنها قسم وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيماني قال إن القسم إذا قال أقسم فهم يضمن معنى قوله أي بالله أحسنت بالله وهذا يحسن معلوم وذلك قال إنها تكون يمينا معنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا تكشي وهذا رد له لقسمه أوصفة من ارتفاته أن يقول والأول والآخر والظاهر والباطن والسميع والعليم وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله والدليل على ذلك سبوت هذا حتى كما فدت عنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في حديث النار قال قطل قتل وعزتك وكذلك أيضا في حديث جبليل أنه قال وعزتك في قصة النار والجنة من نحفك في الشهوات والنكارث كما في الحديث الصحيح وكذلك أيضا في حديث أيوب عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اختصنا أيوب فببته فأنزل الله عليه جرادا من ذهب فجعل يجمع في ثوبه فقال الله تعالى أولم أكن أغنيتك فقال بلا وعزتك فلكن لغن عن بركاتك بلا وعزتك فأقسم بعزة الله فجل على أنها قصم وأنه يمين شرعي فيكون بالله بأجمائه استفاده أو بالقرآن أو بالقرآن طبعاً أنا أن كلام الله عز وجل أن كلام الله صفاً من صفاة إليه المخلوق منه بدى وإليه يعود وذال ثبت استدل الأئمة رحمه الله على قول السلف منه ابتدى وإليه يعود بقول على السلسان الحديث صحيح من القرآن يرفع في آخر الزمان وابتداؤه من الله عز وجل لأنه هو المتكلم به وصفاً من صفاة الله عز وجل من هذا السنة والجماعة أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق فإذا حل هذه فقد حلق بصفة من صفات الله قال إِنَّ صَغِيْتُكَ كان الناس بِرِسَالَةِ وَبِكَلَامِي فَقُلْ مَا أَتَيْتُمْ فهذا يدل على أن كلام الله من صفاته ويدوش أن يحلف به تقول القرآن يقصد كلام الله عز وجل وهذا الظن ويجود أن يحلف بالصور وبالآيات ما من كلام الله عز وجل وقالوا صورة البقرة ومراضوا كلام الله عز وجل في صورة البقرة كما قال بالقرآن ومراده ما ما في القرآن وهكذا لو أقسم بآية كل هذا الصحيح وذكروا لا إما رحمه الله او بالمصحف أو بالمصحف كذلك إذا حرف بالمصحف على أنه كلام الله عز وجل ما أظن أن العام البعض لم يضيخ مسألة الحرف بالقرآن والمصحف للحنفية لأصل عندهم رحمه الله أن اليمين لا تنعكد إلا بالشرط الأول وشرط ريان العرف فقال أن يجدي العرف بكونه قسمًا قال إن الحلق بالقرآن لن يجدي به العرف هذا مذهب المتقدمين من الحنفية وليس مراده مطعم في كون القرآن صفة ومسفة الله لأننا أهل سنة وجمع متفقون على ما وكلام الله وصفة إننا مرادهم في نسلة اليمين هل يشترك فيها جريان العرف حولا والصحيح أن هذا يمين يعتبر قسمًا وتجب فيه الكفارة مان. انما فيما <تصفيق> لله الله يحرم ولا تجوز هذا الاصل سواء كان غير الله عز وجل ملكا مقربا او نبيا مرسلا لا يجوز الحلف حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوز لله احمد وهم جاد حامله ما ذكر الصحاب المصافحه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله عز وجل وقال لو قال والنبي والرسول أنه لا حرج عليه في ذلك تعتبر يمين وفيها خساره ونف صاحب الانصار على أنها يمين منعقدة ولكن هذا القول مرزوح والصحيح أنه لا يجوج الحلف إلا بالله عز وجل أو برسم من أسماء عصبة المنفذات لأن الدليل نص على هذا من كان حالفا فليحلف بالله أم يحلط وكذلك قال صلى الله عليه وسلم نتحدث غير إلا فقد كفرها أصبت فذي يدل بنانا صريعة لأنه لا يتنعقد اليمين إلا اليمين الشرعية بالله برسم أسماء عصبة المنفذة بعد قال رحمه الله قل صرق الولود كبارة في ثلاث فروط الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل المنفذ تكون اليمين منعقدة إذا قصد عقدها على مستقبل المنفذ خرج من هذا اليمين على الماضي والله وقع كذا حصل كذا فإذا كان كاذبا فإنه العياذ بالله وهموس التي تغنص صاحبها في النار ولا يكثر فيها ولا يرونها تنعقف إلا إذا كانت على مستقبل ممكن فخرجوا قبل المستقبل الماضي خلف على الماضي إن كانوا صادقا فقد صبت وحلف على ما بكر ولكن إذا كانت حاجبا لا تجب علي الكفارة وهذا مرادا مصمف أن الكفارة لا تكون إلا إذا كان تنمين على أمر مستقبل ويكون هذا الأورب ما يمكن معنا فيحدث على أمر ماضي كاذب العالمي تهي الغموز بمعنى أنه لا تجد على الكفارة لأنه قيد التي هي الكفارة بما ذكرنا ها. ولو اليمين الذي يجري على رسانه لغير قد كنت لا والله وذلى والله هذا قول طائفة من أئمة السلم من قول عائشة من مؤمنين عائشة رضي الله عنها قول الرجل في الأمر لا والله وذلى والله تجيب الله تجيب الله تقوم ولا تجيب اليمين والله تتعشى عندي والله تتغدى هذا ليس بيمين إذا لم نقصد أما إذا قصده وحلف قاصد لليمين إن عقدت يمينه هذا بنجة للنوع الأول من نوع اليمين النوع الثاني أن يحرف على شيء يظنه ويرى عليه أمارات ويقبيل أنه أخطأ كأن يرى رجلا من بعيد يظنه فلانا فلان ثم تبين أنه ليس بفلان فقال وهو يرى من بعيد والله فلان فنان قالوا ليس ذنان قالوا الله فنان وهو على غالب ظنه ثم تبين خطأه لما حلف على غالب ظنه فلا تجب عليه كفارة ولا ولا تعتبر يمينا منعقدة ويُعذر في هذا هذا بالنسبة لمسألة لغو اليمين قال بعض الغلمان أن لغو اليمين أن تكون في المحرمات وهذا ضعيف عند يملة التشكيب أن الغو اليمين ما كان في الأمور المحرمة كما استدلوا بقوله تعالى لا تنهوا عن المنكر واعرضوا عنه بما علموا ان الله امر المحرم وكل من خالف عن المحرم بين المنغى والصحيح ان له اليمين ماذا كما يحلف الرجل على شيء يظنه او جريان الكلام بدون قف كما يقع في الضيف وما يقع في المجراه تتقدم والله تتقدم انت والله تتاخر وهذا يجري على لسان الناس دون عقد باليمين أو اراده حقيقيه نعم وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظْيُّ سِدْقَ نَسْهِهِ كَذَانَ بِسِلَافِهِ نعم هذا ما صور عن بعض السلب أن اتعادتها صحوظ الله عنه ما غيره ثلاثة ثارة تسجل نعم لأنها من اللغو قال رحيم الله الثاني أن يحلف مختارة أن يحلف مختارة غير مكره وقد تقدمت معنا شروط الإكرار فلو هدده شخص وقال له بالله على شيء فإنه لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه الكثارة إذا حنث فيها لأنه مكره على قولها والمسألة الإكراه نوعان إكراه بحق وإكراه بدون حق إذا كان الإكراه بدون حق فنعم يعتبر في عيد غير مؤسف فإذا كان الإكراه بحق فإنه يكون يميناً معتبرا شرعاً يجب عليه أن يفتق في حلف القاضي في الأيمان أنه إذا أبى وطلب منه أبوه أن يحرف أكره عن حلف أو أخوه في القضاء إن هذا الشيء فيه حق إشخاق حقه إبطال باطل هذا يمين شرعيا مع أنه مكره ولا يريدها قد ينتمع النساء اليمين وكان اليمين الصلف لا يحلفه حتى يمين القضاء ابن عمر رضا الله عنه ما. لما اختصى الرجل في عد من عبيده قال بيحتوي لي بيتذا بعيد قال ما هلمت قال بل قد كنت تهلمه قال له القاضي احلف قال ما هلمت قال احلف قال لا احلف قال إذا انت على الرجل مانا ما قال ارد له مانا فرد له النال تورعا فداع العبد لأضعاف القيمة التي كان يجبه من ترك شيئا لله عوض الله وخير من يتق الله لا يرى إلا خيرا نعم فإن حلف المقرهد لن تنعقد يمينه الثالث الحنس في يمينه بأي تعالى ما حلف على الفرقه الحنس في يمينه هذا الشرط الثالث إذن إذا تحققت هذه الشروط فحلف أن يفعل شيء او لا يفعل شيء فإذا حلف أن يفعل شيء الحنفة لا يسأل واحها فأن لا يسأل الحنفة فإذا قال والله لا أدخل الدار حنف بالدخول فإذا قال والله أدخل الدار ولم يدخل أدخل الدار الحاقة أو اليوم ولم يدخل حنف بعدم الدخول في ً ورى في كل حال يكون أقود نعم فإذا حنفئة للذب أن يكون بأن على ما حلف على تركيب أو يترك ما حلف على سأله مختارا داكرا قال صلى الله عليه وسلم أن حلف على يميني قال إني والله لا أهدف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير لأن ننفع العكس ما حلف عليه والعكس كما بكرنا أن ينفي ما أثبت أو يثبت ما نفع ما حلف على نفيه ما. فإن فعله مقرها أولا فين فلا كفارا فعله مقرها على فعله لأن الله أفكر في الإكراه المعاخدة. قال والله لا أدخل الدار فأخذوه وربطوه وصنن حتى أدخل الدار هذا إكراه ملجئ سام لا تجب عليه الفارة لأنه أشهد الدخول إلى نفسه وطوعه وإرادته ومن دخل بحمل الناس له فقد دخل بغير اختياره وغير إرادته لحيث الله يكون حانثا أو ناسيا خلف العلماء رحمه الله في الناس هل هو مكلف أو غير مكلف وتفرعك عليها هذه المسألة فقلنا أنه غير مكلف لا يجب عليه والأقوى أنه يجب عليه الضمان في الإسلام فهي مسألة الأصول التي قربناها أكثر من مرة وفي الأيمان تستثنى من هذا الأصل لأن المراد به الانتهاك للصرمة ومن كان ناسا ليس فيه معنى الانتهاك هذا وجه الستثناء للناس من الأصل إلا الذي ذكرناه في مؤاخذته بالضمان بحق الله وحق المخلوق قال رسله الله ومن في يمين مكثرة إن شاء الله لم يحلم هكذا ثبتت سنة عن رسول الله الله سنة للحديث الحسن وصحى عنا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في فنان والله لا أطوفن سليمان عليه السلام والله لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة الله أكبر أنبياء اعطوا هذه القوة في ليلة واحدة تسعين امرأة فرد كل واحدة منهم غلاما يقاتلوا في سبيل الله وكذا الهنى كذا النفوس المعلقة كان أنبياء الله وأنبياء الله أعظم الناس قرضه الله عز وجل إشجان أمور حتى الشهرة كان الإنسان بما يصله يسرى في طاعة الله قال والله لأتوفلنا الليلة على تسئين امرأة فأقفل وما أراد الله عز وجل ذلك وألقت واحدة منها منهم بعض الخلفة كما بعض الظلم بعض المخلوق وليس مخلوق كامل فقال صلى الله عليه وسلم لو أنه قال إن شاء الله وقال هذا لمسألة التحقيق وقال مسألة التعليق وقال من خيث الأصل وهو وجدة المشيئة لتحقيق القسم وللاستثناء والحديث الحسن الذي ذكرنا عنه قال إن شاء الله لا يعنت يشترط اتصالها باليمين يقول الله تقوم ان شاء الله او يقول والله ان شاء الله تقوم والله ان شاء الله تخاف والله ان شاء الله ما لا تفعل ويكون قاصدا للاستثناء قبل انطراح اليمين ما اذا طرا عليه مستثنى بعد انقاض اليمين فلا ولا كل شخص يجرب يعني يشك انه ولكن يقول ان شاء الله ويمت يشتكى هذا يدل على أنه لا بد من اتصال الاستثناء ولا بد من قفص وقفص قلنا في هذه المساله في تعليق الطلاق بالمشيئة وضيّن لضوابط المشيئة وتأثيرها ويسنّ الحمس في اليمين إذا كان خيرا اليمين قد يكون يُندد له ذرّها ويُكراه له الحمس وقد يجب عليه الذر ويحرم على الخمس وقد يجب عليه يستحب له الذر ويُندد له الحمس وقد يحرم عليه الذر ويجب عليه الحمس علي أحلام اليمين يجب عليه در ويحرم عليه الحمث يمينه كما لو قال والله لو أصلينا مع الجماعة وهو من عليه الصلاة الجماعة فيجب عليه النظر ويحرم عليه أن يحلب لأن هذا واجب لأصل والله قالت له أمه افعل كذا فأمرته به فلزمه بدر الوامدين فقال والله أسعل فحينئذ يجب عليه در ويحرم عليه الحمث يحرم عليه الذبح ويجب عليه الحنث كما لو اقسم انه ما يصلي صلاه الظهر ما الله لا اصلي صلاه الظهر فحلت عليه ترك واجب او فعل حرام فمن يشرب الخمر فلولا انه فيجب عليه الحنث ويحرم عليه الذبح ويندب له الحنث ويكره له الذبح يندب له النصح كما لو حلف على الله بصوم اياما فيه وقال لله لا أصوم التي في هذه الآيام يمدب له أن يكثر ونحى في نينه ويصوم الآيام الديه. ويكره له أن يمضي في نينه يفوت عليه والشياء الخيط الأكثر يمدد له الجد ويكره له الشنف لو قال والله لا أصوم للنا الخنيسde والإبنة يمدب له أن يصوم ويضر ويكره له أن يفوت عليه والشياء هذه الأك اليمين نعم قال رسول الله قال ديا أن النسان ضارع شيئا أفضل من ما حالف عليه فالأفضل لهم يكسر والأفضل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين الذي هو خير وهذا يعني يستفرى من الأفضل من حفظة يمين والذر فيها فإن المسلم اذا راى مثلا قال والله لا اكلم فلانا اليوم ويدزره نحو اخا مسلمته فقال فرى ان الخير ان يكلمه يامره بالمعروف وينهى عن المنكر او وجدت مصلحه او قال والله لا ازور فلانا اليوم فرى ان مصلحه ان يزوره وتوفي عنده احد او مرض او جاء سبب يدعو الى نبذه اذا سنقول له اصلا تكثر عن لك واتي الذي هو خير قال رحمه الله ومن حرّل حلالاً سوى زوجته من أمة أو طعام أو لبات أو غيره لم يحرم وتلزمه كالصارة يمين من فعله قال رحمه الله ومن حرّل حلالاً هذه المسألة تقدم معنا في قول الرجل أنت علي حرام زوجك وذكرنا من هذه المسألة في الأصل فيها ما لا يقل عن عشين قول وذكر عن أمة التشفيق في قوله تعالى يا أيها النبي لمن تحذن ما أحلى الله لك وفي هذه المسألة في الأيمان قال بعض العلماء أنه إذا حلف يعتبر له إذا حلف على أنه حرم على نفسه لرشة سيار لرشة غطاء راسي كالإنامة حرم على نفسه أن يثبت سيارة على نفسه أن يطعم الطعام حرم على نفسه أن يتزوج كل هذا قال أنه له ولا شيء عليه ولا تجو عليه كثارة هذا مذهب الظاهرية وآهل الحديث قيل جمهور عن الحديث وزهد الجنور على تصفيل عندهم إلا أن إذا حلف على تحريم الحلال أنه تنعقل يجب عليه أن يكثر وهذا نذري على أصل أصل أن تحريم الحلال يأتي على صورتين إذا قصد بالتحريم فهو له وإذا حلف على أن نحرم على نفسه فيما حينئذ يكثر وهذا معنى ما ورث في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة العسل لما قالت الله المؤمنين حصا أجدوا من كريحة مغافير وهذا من منذب يعني الغيرة لأنه شرب عند زينب بن جحش وضع الله عنها ورضاها العسل وغاوة ثم هذا المؤمنين يتمال أنا عليه عليه الصلاة والسلام يتمال أنا, أنا عليها أن يذكرنا له ذلك عليه الصلاة والسلام قال جرست لأحله العرفة وهذا منذب يعني دوش يشرب وقيم الله عز وجل ذلك وشرع لنبيه قال قد فرض الله لكم تشلة أيمانكم فالنبي صلى الله عليه وسلم من العسل قال له الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزوابك هذا يدل على أنه قصد اليمين ومن هنا من حرم قصد اليمين العقد في يمينه وأما إذا حرم الحلال ومعتقد تشريمه فهذا له ولا يؤثر ومنه ما فعلوا الصحابة حينما اجتمعوا علي أبو بكر, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومع الأثمان المضعون وكان من أشد الصحابة عبادة والصلاحين رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنه المجنعين وتكلموا في شأن الإسلام ثم اتفقوا على أنهم لا يتزوجوا النساء وأنهم يختصوا وأبرقتهم نشوة الدين ومحبة الطاعة فلهاهم نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كما في الحديث حديث جادر رب النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أدن له لاختصينا فتحليم المباحات من شأن أهل الظلام ولذلك لا يدوز للمسلم أن يحلم شيئا أحله الله لا قلنا الحرم ذيمة الله التي أخرج لعباده هذا اختفال منكاري هذا يدل على أن الحلال لا أحله الله ولو حرضهم الناس والحرام لا أحرمه الله ولو أحله الناس فلو حرم حلالا كان لغا سوى زوجته زوجتك ان انتقدم من فاسيل قال زوجته انت علي حرام انت الحرامي الحرام, الحرام يذمني من في كل هذا تقدم الحنابلة قلنا يقول انه بهار وهو صح عن اشمار رضي الله عنه ان من حرم زوجته وهو ظاهر وقد بينا انه صحيح أن من قال لامرائه انت علي حرام نساله عن مينته انقصد به اليمين عليه التحفاره وان لم يقت به لم صحيح وانقصد به الطلاق فانه كم وإن قصد به الظهار فظهار قبل أن يقصد شيئا فهو لغو لأنها ليست في حرار فقال إنها حرار فأخبر بشيء مخالف من الواقع فلا يقع شيئا ولا يعتد به ويكون لغوا من أمة أو طعام أو لبات أو غيره لم يحرم لم يحرم من يحكم بتسكين عليه ويكون كلامه لغوا وتزدمه كثار في يمين إن فعله كما ذكرنا بالتفصيل الذي ليناه نعم سبحانه